إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونَ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ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 ya abati inni qad jاءni min al-ilm ma lam yattik fattabihni ahdika sirata sawiyya Ya abati la ta'abudil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 فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا نَبِيًا وَوَهَبْنَا لَهُم مِن الرَّحْمَةِ نَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَالِيَةَ وَالْكُرْفِ الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَالْقُرْفِ الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ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 وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُقْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَنْ उَمَّا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا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 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلاهَاتٍ لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّ كَلَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّ أَلَمْ تَرَ أَنَّ سَلْنَ الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُذُّهُمْ أَذَا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعَدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُ تقين إلى الرحمن وافدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.